قول هذا السائل هل يجوز التيمم إذا كان هناك زحام في المسجد النبوي إذا كان الماء متوفرا عن التيمم إذا كان الماء متوفرا ليس له أن يتيمم فلا يتيمم إلا إذا كان ليس ثمة ماء وأما الزحام فليس مسوغا للانتقال إلى التيمم نعم صلى الله عليكم يقول رجل لم يرم جمرة العقبة يوم النحر ووكل شخصا ليرمي عنه لأنه خشي من كفرة الزحام إذا كان قادرا على الرمي بدنيا فليس له أن يوكل وإنما التوكيل يكون لغير القادر إما للكبير أو الضعيف أو المريض أو المرأة التي تخاف على حملها مثلا أو نحو ذلك من الأعذار فمثل هؤلاء هم الذين يسوغ لهم أن يوكلوا غيرهم فإذا كان يعلم من نفسه أنه قادر على الرمي ومتمكن منه فالزحام يكون في أول النهار يرمي إذا امسى قد جاء في الحديث أن رجق رميت بعدما امسيت قال لا حرج نعم قال في تتمة السؤال أنه رمى في أيام التشريق بنفسه ما دام أنه قادر ليس له أن ليس له أن يوكل نعم الله يقول يسأل عن الزواج من غير المسلمات ولسنا من أهل الكتاب الذي جاء في الشرع ما يدل على جواز نكاح الكتابية أما غير المسلمة ليس للمسلم لي أن ينكحها ليس له أن ينكحها وفي القرآن الكريم نهي عن ذلك وتحريم له فإنما تنكح الكتابية وأيضا نكاح الكتابية ينبغي أن يتأمل من أراد أن يقدم عليه في العواقب أن يتأمل في العواقب خاصة في مثل هذا الزمان مع قوانين بعض الدول التي تجعل الحق بيد المرأة فكم من أشخاص نكحوا كتابيات ثم لما حدثت بعض المشاكل الأسرية بينه وبين زوجه ندم على ما حصل منه لأن قوانين تلك البلدان تلزم أن يكون الأولاد مع المرأة وليس مع الرجل ولهذا تنصر عدد من بناء المسلمين بمثل هذا السبب فعليه على من أراد أن يقدم على هذا الأمر أن يدرس الأمر دراسة تقيّق جدا ويتأمل في العواقب قبل أن يقدم على ذلك. نعم. حسّ الله ليكم. يقول من يسكن خارج, خارج حدود الحرم هل ينال فضل سكن المدينة؟ الحرم الذي جاء في في, في الأحاديث تحديده المدينة حرام ما بين عير إلى ثور وأيضاً. ما بين لابتيها كما جاء في بعض الأحاديث هذا خاص بهذا الحدود وما زاد عن ذلك وما خرج عن يعد من المدينة لكن لا يعد من الحرم يعد من المدينة ولا يعد من الحرم فالأحكام التي مرت معنا لا يصاد مثلا الصيد ولا يقطع الشجر أو غير ذلك من الأحكام هذه خاصة ما بين اللابتين أو ما بين عير إلى ثور نعم الله ليكم يقول طاف طواف الوداع ثم ذهب لشراء ماء زمزم فهل عليه شيء؟ إذا كان الماء على طريقه واشتراه لحاجته فإن شاء الله أن هذا لا يضره أما إذا كان يطوف ثم يذهب للأسواق ويتسوق ويتبضع ويشتري الهدايا ونحو ذلك فهذا لا يكون آخر عهده البيت وإنما كان آخر عهده السوق فيكون فرط في هذا الواجب نعم عليكم. يقول ما حكم من يذهب إلى محلات العطور ليحاذيه العامل أو صاحب المحل وليس للشراء ما ينبغي له ذلك إما أن يذهب ليشتري أو أنه يستعف ومن يستعف يعفه الله ومن يستغني يغني الله أما انه يذهب ويتكرر مجيئه على محلات البيع من أجل أن يحذيه فليس له ذلك لأن الغالب أن البائع إنما طيب الشخص من الطيب الذي عنده رغبة في أن يشتري من سلعته إذا كان هذا كل يوم يمر عليه أصبح إذا ما يحتاج أنه يشتري الطيب ولا أن يكون عنده طيب كل يوم يخرج من بيته ويمر على الباءه ويتطيب نعم صلى الله عليكم. يقول كيف نجمع بين قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله الجمع بينهما بمعرفة الفرق بين البائين في كل من الآية والحديث فالباء في قوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب الأعمال فالباء باء السببية أي بسبب أعمالكم يكون دخولكم الجنة أما قولا لن يدخل أحد الجنة بعمله فالباء هنا باب المقابلة والمعاوضة لا يمكن أن تكون الجنة مقابل العمل أو عوض عن العمل بل ما أنعم الله سبحانه وتعالى على العبد من نعم في الدنيا لا حد لها ولا عد لا, لا, لا تكون أيضا مقابل هذا العمل الذي قدمه الإنسان ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد الجنة بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتقمدني الله برحمته نعم أحصل الله ليكم يسأل عن الضابط في ثوب الشهرة ضابط ثوب الشهرة وقد جاء النهي عنه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام هو الثوب الذي يتميز به عن الآخرين يتميز به عن الآخرين فبحيث يشار إليه بذلك الثوب وإذا ذكر ثوبه عرف يعني مثلا يكون في بلد لا يلبس مثلا أهل ذلك البلد اللون الأخضر ولا يعرفونه فيلبسه ويتميز عنهم بلباس إما بلون أو يتميز عن اللباس بصفة اللباس مثلا يكون في بلد معروف اللباس ولباسهم ليس فيه مخالفة شرعية فيلبس لباسا مغايرا لللباس المألوف والمعتاد في البلد فيشتهر بذلك وإذا أراد أحد أن يعرف به يكفيها يقول صاحب اللباس الفلاني فيعرف هذا يسمى ثوب شهرة ولهذا الأصل, الأصل في اللباس أن يلبس الإنسان من اللباس المعتاد في بلده اللباس المعتاد في بلده ما لم يكن فيه مخالفة شرعية ما لم يكن فيه مخالفة شرعية إذا كان في اللباس مخالفة شرعية لا يجوز ان يوافقهم على المخالفة يعني مثلا إذا كانوا يلبسون الحرير لا يلبسه إذا كانوا يسبلون الملابس لا يسبل إذا كانوا يلبسون البناطيل الضيقه التي تصف العوره وتحجمها لا يلبس ذلك فإذا كان اللباس في مخالفه شرعيه لا يوافقهم على المخالفه وبمناسبه ذكر البنطال البنطال بعض البناطيل تكون ضيقه تحز عن يعني العوره وتصفها ويجعل أيضا القميص من داخل البنطال هذا نوع والنوع الآخر بنطيل فضفاضه واسعه ويجعل قميص من فوق, من فوق البنطال وليس ولا يدخله فيه فهذا لا حرج في لبسه ولا سيما إذا كان معتادا أو مألوفا في في بلده الشاهد فيما يتعلق بلباس الشهرة ألا يلبس لباسا في بلده يتميز به او يختص به عن اهل البلد يعني لو ان شخصا من اخواننا مثلا الافارقة مثلا في بلده لبس لباسي هذا يكون شهرة يكون شهرة لانه ليس معروف ولا مألوف في بلده لهم البستهم الخاصة بهم ويلبس اسلاميه واسعه جيدة وطيبه يلبسونها واعتادوا عليها فيكون لباسه من لباس أهل بلده ولا يخرج عن لباس أهل بلده إلا إذا كان في مخالفة للشرى نعم أحسن الله ليكم يقول مرة معنا حرمة الاقتتال في المسجد الحرام وأن ذلك كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار فهل يحرم ذلك في المدينة المدينة حرمها النبي عليه الصلاة والسلام كما حرم إبراهيم مكة كما حرم إبراهيم مكة فهي بلد حرام بتحريم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نعم حسناً الله عليكم يقول طفت للوداع وأتيت للمدينة فهل إذا رجعت بعمرة إلى مكة وغادرتها هل لي طواف الوداع أي العمرة الطواف الوداع في العمرة ليس واجبا وإنما هو واجب من واجبات الحج فإذا أديت الحج وطفت الوداع وجئت المدينة ثم ذهبت إلى مكة معتمرا لك أن تسافر بدون أن تودع لأنه ليس واجبا في العمر وإنما هو واجب في الحج. نعم. أحسن الله ليكم يقول ما نصيحتكم للإخوة لنشر الخير والألفة وطرد الحسد والعجب بالنفس. هذه من أهم ما يكون ومن أعظم ما ينبغي أن يتحلى به المسلم أعمال القلوب أعمال القلوب هذه أشياء خفية ولا يطلع عليها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى فينبغي على المسلم أن يحرص على نقاوة صدره وصفاء قلبه وأن لا يكون فيه الغل أو الحقد أو الحسد أو الضغائن وعليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى وأن عليه سبحانه وتعالى في الدعاء ان يذهب عن قلبه السخاء والضغائن والاحقاد وان يكون قلبه سليما وفي دعاء المؤمنين كما في سوره الحشر قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فينبغي على المؤمن ان يحرص على تطهير قلبه من الغل و الحسد والضغائن وأيضا أن يحرص على أن يطهر نفسه من العجب والخيانة والكبر وغير ذلك من المعاني الدميمة التي جاء شرع الله سبحانه وتعالى بذمها والتحذير منها وأن يجتهد في طردها عن نفسه ان وجدت أو احس بوجود شيء منها يحرص على أن يطردها وأن يبعدها عن عن نفسه ويجاهد نفسه على البعد عنها ويعتني أيضا بالدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى أن يسلمه وأن يقيه من ذلك نعم حسن الله ليكم يقول جئنا وكان الأساس زيارة المدينة المنورة ثم لما وصلنا جدة نقلنا إلى المسجد الحرام وأحرمنا من جدة فهل علينا شيء نعم أنتم بهذا العمل تركتم واجبا من واجبات حجكم ألا وهو الإحرام من الميقات فكان الواجب عليكم الحالة هذه عندما طلب منكم الإحرام من جدة أن تذهبوا إلى الميقات وتطلبوا من الشركة الناقل لكم أن توصلكم إلى الميقات لتؤدوا هذا الواجب الذي أوجبه الله عليكم في حجكم الا وهو الاحرام من الميقات وأما وقد أحرمتم من جدة فتكونون بذلك تركتم واجبا من واجبات حجكم وقد جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما نعم أي شاتا تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. أحسن الله ليكم يقول من شدة الزحام لم نستطع دخول مزدلفة إلا بعد الفجر فهل علينا شيء إذا كان الذي حال بينك وبين الوصول إليها الزحام الشديد مع اجتهادك وحرصك ليس عليك شيء وإنما يكون عليك في هذا الأمر شيء لو كنت فرطت في القيام بهذا الواجب نعم. هذا ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وان يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه سراطا مستقيما اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما أنت تعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها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 ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من السر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين اللهم وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا اللهم كن لنا ولهم ولا تكن علينا اللهم